بسم الله الرحمن الرحيم توسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعل جماهير نفسك الا يكون مؤمنين إن شأن نسل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن معدث إلا كانوا عنه معرضين فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أنباء ما كانوا به يستفزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ ناذى ربك موسى أن قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا يغرق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي دنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أي يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قال أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتونك بكل سحر العليم فجمع السحرة لنيقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتبعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين. فلما جاء السعرة قالوا لفرعون أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم سألكوا ما أنتم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصار فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى قال آمنتم لهم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لأقضعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا غير إنا ربنا منطلبون إن نطبع أن يغفر لنا ربنا خضيانا أن كنا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 اشحاب موسى إنا لمدردون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود عظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أبرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم واتنوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنكم وآباؤكم الأقدمون فإنكم عدو لي إلا رب العالمين <تصفيق> الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعبني ويستين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميذني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هم وألحقني بالصالحين واجعل اللسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأمي إنه كان من الضار ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع ماله ولا برون إلا من أدى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصروا لكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغرون وجنود إمليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصرون تالله كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجلمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآيتهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصادع لعلكم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم جبالين فاتقوا الله وأقعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعامهم وبنين وجناتهم وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواب علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكنا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 الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شذب ولكم شذب يوم معلوم ولا تمسوها بزوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقرها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآيتهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوطي المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول الأمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون باخلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه أهله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 تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسبط علينا جسفا من السماء إن من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآيته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 تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى المؤمنين الذين يقيمون صلاة ويبطون زكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لم سوق العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصدلون فلما جاءها نودي أنبور في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصرك فلما راها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إن لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آياتنا مبصرة قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ وجحدوا بِهَا واستيقلتها أنفسهم غلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين واخد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وولث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان من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 هذا فألقه إليهم ثم تولع عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنهم من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قال نعم ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع مرسلون فلما جاء سليمان قال أتم الدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملوأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريد من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب ألا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يبل ولي أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ومن كفر فإن ربي ولي كريم. قال لك أولا عرشها ننظر من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيلها كذا عرشك قالت مسلمين وصدها تعبدوا من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرحة فلما رأتهم حسبت لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مبعد من قوارير قال ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أفاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصون قال يا قوم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلهم ترحمون. قالوا قيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم متأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا مرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا الله خير أما أم يشركون أما ادخلوا السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله الله بلهم هم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسها وجعل بين البحرين حاجزا فإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّن يجيب المضطر إِذَا دعاه ويكشف السُّوءَ ويجعلكم خُلَفَاءَ الأرض أله مع الله ولي لما تذكرون أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظلمات الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومن يرسل الذياح بشرا بين يدي رحمته فإله مع الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء. إِلَٰهُهُمُ ٱللَّهُ ۖ قُلْ هَٰتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۗ يعلم يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّمَا يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْغَيْبَ وَٱلشَّهَٰدَةَ بل الدار كعبهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا درابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من رائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن لا يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لهده ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا وما أنت بهذه العمي عن إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وهذا وقع الغول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوطنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففز من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلي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 آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقومه يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شبعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي رساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ألمة ونجعلهم الوادثين ونمكن لهم في الأرض ونريا فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليمني ولا تخافي ولا تحزني إنها اللييك ووجعله من مِنَ فلت قط قال في العون يكون له مع جوزنا إن في الع ولانانا والنده وما كان خاضين وقالتعد في عملك وعيندي لا تختلهم ساائيا فعلنا أ تخذ تكون لا يشون وأصبحح فؤ م مسااف غ إن كاد لكديلي لو لا أ مض علىقل بها من المؤمنين. وقالت بأخته قصيه فبصرت بي عن جنوب وهم لا يشعون وحرمنا عليهم المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون فردتناه إلى أمه كي تقرع عينها ولا تحزن ولي تعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ربين يقتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغوى كل ذي من شيعته على من عدوه فوكزه موسى فقضر عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر لك إنه هو الوفور رعيم قال ربي لما أنعمت علي فلم أكون ظهيري للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يتوقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبغش الذي هو عدو لهما قال يا موسى أريد أن تقدلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصبخين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين منها خائفا يترطب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما رد ماء وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه مرأتين قال ما غطبكم قال تالى حتى يصدق والدعاء وهو لا شيخ فسقى لهما تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي دعوك ليجزيك أجر ما سقيت لَنَا فَلَمَّا لنا فلما جاءه وقص لَا القصص قال لا تخف قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ قالت إحداهما يا أبت إن خير بل القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى هاتين على أن وما أن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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأجل وَسَارَ بأهله آدس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آلَسْتُ نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تشطلون فلما أتى نودي من شاقئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في أي أيني يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتزك ولم يعقب. يا ولا من يدك في من هم إليك جناحك من الرهب فذلك مرهانان من ربك إلى فرعون وملئي إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسالا فأرسلهم عيالد أن يصدقني إني أخاف قال سنشك عبدك بأخيك ونقع لكما سلطانا فلا يصيرون ليكما بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم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 فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يقنصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقروحين ولقد آتينا موسى القدام من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى الأمر وما كنت من وما كنت في أهل مذينة تتنو عليهم آياتنا ولكننا كنا مبسرين وما كنت بجانب الطول إذ نذينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أداهم قبل قال علهم يذكرون ولو لان مصيبهم مصيبهم بما قدمت أيديهم فقولوا ربنا لولا أرسلت الليل رسولا فلتدرع آياتك ولكونا من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أودي مثل ما أودي موسى أو لم بما أودي موسى من قبل باروس حار تغاضوا قالوا إن بكل كافرون والفأو بكتاب من عند الله وأدب منهم أتبعه إن كنتم صادقين إن لم يستجيبوا لك أَنَّمَا أن ما يتبعون أهواءه ومن أغل مما يتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين أهتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا منهم قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن التبع الهدامع كانت خطف من أرضنا أولن نمكن لهم حرما آمنا يجبال كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلك من قرية بطرة فذلك لم من نحن الوارثين. وما كان ربك أملك القرى حتى يبعث في أمها وسلية عليهم آياتنا وما كنا أملك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمنه وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه مدع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من البحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين أحبوا لطول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما ووينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعهم فلم يستجيبوا لهم وراءوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم أولادهم فيقولوا ماذا أجبتوا المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومين فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعبد صالحا فعسى يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة 6. سبحان الله تعالى عما يشركون 7. وربك يعلم ما تكن سدورهم وما يعلنون وهم الله لا إله إلا هو له الحق في كلاء وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سربداً إلى يوم القيامة من إله رأي الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سربداً إلى يوم القيامة من إله رأي الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون 11. ومن جعلكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم ينادهم فيقولوا أي شركائي الذين كنتم تزهمون ونزع من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا ببهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناهم الكلوز ما إن مفاتحهم لتنوء بالعصبة أولي الكوة إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين وابتغ فيما أت... الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيفك من وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القوم من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ظنوبهم المجرمون فخرج على قمه الذي زينته الذي لا يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وإنكم فواب الله خير لمن آمن وعبر ولا يلقىها إلا الصَّابِرُونَ فخزتنا بي وبدالي الأرض فما كان له من فئة ينصر له من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق يَشَاءُ يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا لا يفلح الكافرون تلك الثاو الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا من فلأوا خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرع عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أي يلقى كتاب الكتاب إلا رحمة من فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكون من المشركين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 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكون من كان أرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي وهو سميع عليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولا أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالده حسنا وإن جاهذاك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما تعملون والذين آمنوا وعملوا صالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أولا وليس الله يعلم ما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وماهم هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولو سألن يوم القيامة عما كانوا يفترون إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطفال فأنجلناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبد الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء الله إن ذلك الله يزير.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 فآمن له لوط وقال إني مُهَاجِرٌ إلى رَبِّي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعبوب وَجَعَلَنَا في ذريته النبوة وَالْكِتَابَ وآتيناه أجره في الدُّنْيَا وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ لَمِنَ الصالحين ولوط إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إنكم لتأتون الفاعشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب إلا الله إن كنت من صارقين قال رب ينصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينهم وأهلك إلا مرأتهم كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا أنسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية جزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد رحنا منها آية بينة القوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعبا فقال يا قوم اعبوا الله وارجوا يوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثنين وعادهم وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين فقالوا وفرعون وهامان ولقد جاء أبو موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كان القيل. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أوصلنا عليه حاشبا ومنهم من أخذته الشيحة ومنهم من خسكنا به الأرض ومنهم من أبرغنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عن كبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعملها الا العالمون. الله السماوات والارض الحق ان في ذلك لایه للمؤمنين اقم ما يحييك من الكتاب واقم الصلاه ان صلاهها عن فحشاء وان كفر ذلك الله أكبر والله يعلم ما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 إِنَّ إِلَّا الظَّالِمُونَ وَلَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ لَّرَجَّمَهُ الْأَغْلَالُ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَفْهَمُوا أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَوَاقِعَ لِأَهْلِهِمْ وَاذْكَرُهُمْ يُؤْمِنُونَ وَكَفَى اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ يعلم ما في مَا فِي والذين وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِنِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مسمى أمو العذاب ولا يحيّنهم ذو تدم وهم لا يشرون يستعدون در العذاب وإن جهنم لمحيق بالكافرين يوم يرشاه العذاب يعثقون تحت أودلهم ويقولون ما كنون تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذالقة الموت ثم لا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات صالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صفروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو سميع ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يوفكون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 ما نجاهم إلى البذل إذا هم يشركون ليكفروا مما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا لما جاءه أليس في جهنم بثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سرولنا وإن الله لمع بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> ألف <سؤال> لامين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 يخرج الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن اياته أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن اياتي خلق السماوات والارض واختلاف الالسناتكم والالوانكم ان في ذلك لايات للعالمين وان ايتي منامكم بالليل والنهار وبثغاؤكم فضله إن في ذلك آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك آيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنكم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل لهم قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أ عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمالكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواكم تخافونهم كغيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أولى الله وما لهم من فأقم وجهك للدين حنيفا في طاقة الله التي فطر الناس عليها لا تبذيل اللَّهِ الله ذلك الدين القيم وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فطرقوا دينه وكانوا مشيعا كل حزب بما لديهم فرقون وإذا مسى الناس ضره دعم ربهم إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم يشركون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 من قبل أي يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضلي إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن أي يرسل فيها مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك أرسلا إلى قومهم فجاؤهم بالمينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا نصر المؤمنين الله الذي يغسل الهياء فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعلهم كسبا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم إلى الله كيف بعد إن ذلك على كل من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وَمَا أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الضم الذي خلقكم من ضَعْفٍ ثُمَّ ثم جعل من بعد ثُمَّ قوة ثم جعل من بعد يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة ما لبثوا غير كذلك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 وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله عقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترغنها وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وبث من كل دابة وأنزلنا من سماء ماء فيها من كل زوج هذا خلق الله فأقولي ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال ولقد آتينا نقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كثر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان ابنه وهو يعلمه يا لا تشرك بالله إن الشرك له علم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنه وفصاله في عميل أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجع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 وقصد في المشيك وارضغ من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سكر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعبه غاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ الْمُسْلِمُ يَغْضَبُ عَنْ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ الْعِوَجَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ قِتْلُهُ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نمدعهم غليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليم ولئن سألتهم من خلق سماوات لا ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 وإذا رشيهم موج كالغلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البذر فمنهم مقتصد وما بِآيَاتِنَا بآياتنا إلا كل ختار كفور. يَا يا النَّاسُ الناس رَبَّكُمْ ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرار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 كتاب لا ويب فيه العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لكن برقه مما أداهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أغار الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يذبغ الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان بقداره ألف سند مما تعدون ذلك عالم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 مال مهين ثم سواه ودفخ فيه من روحه وجعل لكم سمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكون فقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلغاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي أبتل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناسو أوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق الغول مني لأملهن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلف بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها فروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون أما الذين آمنوا وعبروا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كَانُوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فمأواهم النَّارُ كلما أغادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وغيل لهم جوقوا عذاب النار الذي كنتم به من العذاب من العذاب الأكبر نع لهم يرضعون ومن أظلم منهم ذكر آيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجننين متقون ولقد آذن موسى الكتاب فلا تكُون في ملية من قايه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا لهم آلِمَتَيهم بأمرنا لما صلوا وكانوا بآياتنا يوقرون إن ربك هو يبصر بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي تغيل الله ولا تضيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكينا واتبع ما يخالفك لربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعلوا أو رجلا من طلبا في جوفه وما جعل أزواجكم الله يغيرون منهم أممادكم وما جعل دعياكم مناكم ذلكم قولكم بأفواههم والله يقول الحطر ويهدي السبيل ادعهم لأبائهم وأقسهم الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جلاهم فِيمَا فيما بِهِ به مَا ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفرا رحيما النبي أولى مِنْ من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحال بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسدورا ومن نوح وإبراهيم ومسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غريبا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدا لكافرين عذابا بديما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منهم وإذ زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظلون هناك بكل المؤمنون شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ ضال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مضام لكم فارجعوا ويستأذر فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يليدون إلا فرا ولو دفلت عليهم من أقدارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا سيرا ولقد كانوا عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرر إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من الذي يعصنكم من الله إن أرد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعويقين منكم والقائلين لإخوانهم ألم إلينا ولا يعدون البس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم الذي يؤشى عليه من الموت فإذا أوف سلهم بأزنة على الخيط ولئلك لم يؤمنوا فأحد الله أعمالهم وكان ذلك على الله سيرا يحسبون الأحذاب لم يذهب وئي الأحزاب يودون وأنهم بلون في الأعاب يسألون عن آبائكم ولو كانوا فيكم ما قادلو إلا قليلا لقد كان لكم في غزوة الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذق الله كثيرا ولما علم من الأحذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وأسوده رسوله وما زدهم إلا إيمانه وتسليما. مِنَ من رِجَالٌ رجال صدقوا معاهل الله عليه فمنهم من قضى لعبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يدوب عليهم إن الله كان رفورا رحيما الله الذين لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله أهل الجتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم أعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضا وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسدحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله وتار الآخرة فإن الله أعدل المحسنات منكن أجرا عظيما يا لساء النبي من يأتي منكن بفاعشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعددها لها رزقا كريما يا لساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مروا وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تمرج نتمرج الجاهلية الأولى وأقرن الصلاة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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وما يعصل لها رسوله فقد ضل ضلالا مبيلا وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك من رأم بديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا الله مفعولا. ما النبي من حورج فيما خرج الله له سنة الله في الذين خلونه قبل وكان أم الله قد رم قدورا الذين يبلعون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيما ما قال محمد أنا أحد الرجال أم ولا يغضون الله وخذ من وكان الله بكل شيء علما يا أيها الذين آمروا الله كن كثيرة وسبحوه بكرته وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته من الظلمات إلى النور النُّورُ وَكَانَ بالمؤمنين رحيما رَحِيمًا يوم يَوْمَ سلام سَلَامٌ لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تضع الكافرين والمنافقين وتوكل عن الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتهم المبنات ثم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكة يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك وبنات وبنات التي هاجرنا معك والرأة من إن وآبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنفحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا وقال عليهم في أسواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتروي إليك من تشاء وما يبتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أثناء أن تقرأ ولا يحزن ويرغين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حريما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبتل بهن من أزواجه ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناغلين ولكن إذا تعيتم فدخلوا فإذا قعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن مدعا فاسألوهن النبي وراء ذلك ذلكم أقهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جنح في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا, ولا, ولا, ولا, ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شديدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعلم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئي لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوهم والمرجفون في المدينة لنغينا إنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملؤني لأينما ثقفو خذوا وبدلوا تغذيله سنة الله في الذين خلقهم من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسأل الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعاقب الكافرين وعذب لهم سعيرا قالوا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصير يوم تخلفونهم فلن يقولون يا ليتنا أمر عن ال وأاق وصولة طان ربنا إن أطنا ساد وكم انا فأقليون السبيلة وبنا آذهم بيعفين من العذا ولا عنهم لعبنا كبيررا يا أي الذي أعمللاكم كل الذي آدم سااف دق الله منما قال وك عنند الله وجهها يا أي هو الذي أنا الله قول طول سديدة يصل لكم أعمل لكم لكم ذ بكم وما الله فقد فاز فوزا عظيما. إن على السماوات والج فبنا أي يحمل النها وأشفق منها عملها الإنصر إن كان جهولا ليعذب الله الملاافين والنااف قدي والمشركات ويتمد الله عليه المين والممنات وك الله غفرض وعمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لهما في السماوات وما في الأرض ولله الحمد في الآفِرَة وهو الحكيم يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعُرُ فيها وهو رحيم ووافِقٌ وقال الذي نكفَّوا لا تأتينا الساعة ربنا ربَّنا تأتينَكُم على الغيب لا يعزب ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا صور من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا على الصالحات أولئك لهم مغفرة وذبُّ كريم والذين سعوا في آيات نا عاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويا الذين هم تلعيم الذين أنزل إليك يبربكهم الحق ويهدي إلى صراط الحميد وقال الذين كفروا لنذلكم على رضي ونبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروى إلى ما بين أذيهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخسف بهم الأرض ونصب عليهم كسفاً من سماء إن في ذلك الآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا ياجبا مؤومي معه وطير وألنا له الحديد فنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا مني بما تعملون بصير ولسنا ذي حبدوها شهر وغواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا لذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آن آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضين عليه الموت بهادى على موتئ إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر بين الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عينين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا لهم طيبة ورب غفور فأعرموا فأرسلنا عليهم سيلة العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها الزير سيروا فيها لالية وأيام آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا فجعلناهم إن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 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستخرون عن ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترائذ ظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا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 بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل فألا من آمن وعبل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 مؤمنون فاليوم لا يملكون بعضهم لبعض نفعا ولا ضروا ونقول للذين لم يذوقوا عذابا لا ونقول للذين لم يذوقوا الذي كنتم بها تكذبون واذا اطلعت عليهم ايه تكون ابيهلاد قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ماذا إلا افكم مفتروا وقال الذين كفروا بالحق لما جاءهم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 لا من مكان بعيد، وقد تفوه به من قبل، ويحدثون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينه وبين ما يشتهون، وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بين شيعهم من قبل. إنهم كانوا في شك مريء.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 وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأموم يا أيها الناس إن وعد الله حق منك.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 إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسلنا حفرو سحابا فسقناه إلى بلد مجيد فأهلنا بالأب بعد موته يذارك النشور من كان يريد العزة بل هي العزة جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يموون السيئات لهم عذاب شديد وبكوا لئك هو يبص والله خلقهم من طراب ثم من طفاف ثم جعلكم أزواج وما تحمي من كنفا ولا تضع إلا بعلمه وما يُعَمَّرُ من معمل ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي المحرر هذا عذب فراد سائب شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونا وتر الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي رسود ومن الناس والذواب والأنعام مختلف ألوانهم كذلك إنما يخش الله من عباده العلماء إن الله عزيز رفوض إن الذين يتلون كتاب الله وأبواب الصلاة وأنفقوا مما رزق سرهم وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبي بصيد ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساسا ذهب وملؤه ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي حل داء والمقاومة يعفه لا يمس فيها نصه ولا يمس فيها روب. والذين كفوا لهم رجها لا, لا يقضوا عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك لا جزية كل كفؤ. وهم يصرخون فيها ربنا أخرج عمل صالحا ويا الذي كن نعمل أول من ما يتذكر فيه من تذكر. وجاءكم النذير فذوقوا فَمَا للغالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفرهم ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقدم ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم بل إن يعرض الظالمون بعضهم بعضا إلا غورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنهم كان حليما غفورا وأرسموا بالله جهد أمالهم لئن جاءهم نذير لا يكون أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يعيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تج لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا أو لم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم هو وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنهم كان علما قديرا ولو يؤخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من تابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده PYM سن الله الرحمن الرحيم يا زيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آلاؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ينصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إنا نحموهم المبدأ ولكما ودم وآثارهم وبلشين أصينا فيهما مبين والضرب لهم مثل أصحاب القرية ثجاء إذ المفسرون إذا أصلنا إليهم ثنين فكذبهم فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مفسرون قالوا ما أنتم إلا بشام مذونون وأنا أزل برحنا من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمفسرون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن دقيعنا لكم لئلا تنتظروا نوجمنكم ولا مسأنكم من معكم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال قوم اتبعوا المفسدين يتبعون من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بظل لا تغني عنه شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دفل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من إلا كانوا به يستهزئون ألم يركم أهلكنا قبلهم من القرور أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة حينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمري وما عملته أيديهم أفلا سبحان الذي خلق الأزوار كلها مما تنبيت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسمح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لاستقرر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تذلك القمر على الليل النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثه ما يركبون وإن شب نغيقهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة منا ومتاع إلى عين وإذا قيل لهم تقوما ما بين وما خلفكم لعلهم ترحمون وماتتهم من آية من آية ربه إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما وزقهم الله ولذين كفروا للذين آمنوا أمقعب من لو يشاء الله أضعبهم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلا أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا من من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاموا قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آذم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظلم منكم كثيرا أفلم هذه جملا كثيرا أف يصلوا يوم بما كنتم تكفرون اليوم لفتموا على أفواههم وتكلموا لأيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاءوا نطمسنا على أعينهم فاستمروا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاءوا لمزخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مغيوا ولا يرجعون ومن نعمده نركسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الغول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا لهم فمنها ركوهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاريه أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله أبهة لعنهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلق لهم من نطفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثلا ولسي خلقهم قال من يحيل يرظام وإيرمين الذي أنشاء أول مرة الذي لكم من لا وسموات والأرض على رجع يخلق مثلهم بلا هو الفلاج العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له فَيَقُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي يَهْذِي مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ ترجعون.